وَمَا قَالَ قَالَا دَمَا وَوعد الأمر وَمَا بَيْنَ إِلَّا ساعتنا آتي قوم بان قوم عن جن قوم إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَخَلَقَ الْعَالَمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما فَإِنَّ لَنَا مَا إِنَّ مَا بِهَا وَحْدِنَا جَاءَ لَأَسْأَلَ أَنْتَ يَا افْتَحْ إِنَّا إن وَكَمُوَالْقَلَّا بُلَاعِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا لِنُبَشِّرَنَّهُمْ وَمَا أَنْتَ بِمُصَلٍّ لَّهُمْ وَمَا هُمْ وقا قم عن دنيانا انه وما خلقنا السماوات ولا الظلام وَإِنَّ الساعة لآسير وإن الساعة لأسير الله باعد عن الجميع الله الخلاق